الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحهما عن أبي مجلز قال صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أت... بفتح, ال... بفتح مجلز وللإمام أحمد وابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن أبي مجلز قال صل بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود قالوا بلى قال أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى ولذة, ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضله اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين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 ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فيه ثبوت الرؤية رؤية المؤمنين ربهم وأن الرؤية حق وفيه أيضا سؤال الله سبحانه وتعالى ذلك وأن من آمن بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فعليه أن يجتهد بالدعاء لنفسه أن يكرمه الله بذلك أسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة فالحديث فيه إثبات رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا يوم القيامة هو حديث عظيم جدا من جوامع الدعاء اجتمل على مطالب عظيمة ومقاصد جليلة في باب العبادة والعقيدة والسلوك وهذه الدعوات الماثورة سواء هذا الدعاء أو غيره مما ورد إنما تتحقق الفائدة منه عندما يكون اتيان المرء به عن فهم لمقاصده ومعرفة بمعانيه ودلالاته ومراميه فإن الفائدة إنما تتحقق بذلك والدعاء الذي اجتمل عليه هذا الحديث دعاء عظيم جامع فيه التفويض لله سبحانه وتعالى وفيه مطالب عظيمة من أعمال البر وصفات الخير التي فيها رفعة المرء في هو وأخرى وفيه براءة العبد من حول نفسه وقوته والتجاه إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح له أسانه وأن يهديه إلى أبواب البر وأعمالي الخير وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين وفيه التفويض تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإعلان العبد عجزه وضعفه وعدم درايته بالعواقب والمآلات مآلات الأمور فهو يفوض أمره إلى الله عز وجل وفيه حسن التوسل إلى الله بين يدي الدعاء بأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وصفاته العظيمة الدالة على جلاله وكماله وعظمته جل في علاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به أما إني قد دعوت فيها أي الصلاة بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به والأقرب والله تعالى أعلم أن موطن هذا الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بعد التشهد وقبل السلام حيث قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود ثم ليتحرم من الدعاء ما شاء فهذا الدعاء العظيم الذي جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته من الدعوات التي ينبغي أن تتحرى في هذا الموطن بعد التشهد وقبل السلام و في هذا ما أشرت إليه سابقا الصلة بين الصلاة والرؤية فالعبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الصلاة فلم يغلب عليها إن استطعتم أن لا تغلبوا فلم يغلب عليها وأداها كما أمر قبل أن يسلم منها وينصرف يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات العظيمات المباركات وفيها أسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق هذا توسل في مبدأ هذا الدعاء بصفتين عظيمتين لله سبحانه وتعالى العلم والقدرة بعلمك الغيب اللهم بعلمك الغيب يتوسل إليك يا الله بعلمك الغيب أنك علام الغيوب لا تخفى عليك خافية مطلع على بواطن الأمور وخفايا للأشياء تعلموا السر وأخفى والمراد بالغيب هنا أي ما غاب عنه وأما الله جل في علاه فالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية ولا تخفى عليه جل في علاه خافية اللهم بعلمك الغيب أي باطلاعك وأنك لا يخف عليك شيء مما غاب عن الناس وخفي عليهم ومن ذلك الأمور التي تتعلق بالعبد في مستقبله في غده أمور في حق العبد غيب يجهلها لا يدري ماذا تكون لا يدري أيكون غدا في عداد الأحياء أو الأموات السعداء أو الأشقياء أو الأصحاء أو المرضى لا يدري أذي أمور مغيبة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فالعبد يتوسل إلى الله جل في علاه بعلمه الغيب اللهم بعلمك الغيب ثم يتوسل به وسيلة أخرى إلى الله جل وعلا وبقدرتك على الخلق على الخلق هذا توسل إلى الله عز وجل بقدرته الشاملة إن الله على كل شيء قدير وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء ففي توسل إلى الله عز وجل بالقدرة قدرة الله عز وجل الشاملة فلا يعجزه سبحانه وتعالى شيء لأن قدرته شاملة ومشيئته نافذة فما كان فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي وهذا فيه إعلان العبد عدم علمه ومعرفته بالعواقب ومآلات الأمور لا يدري عنها شيئا فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى يفوض أمره إلى الله وإلا هو لا يدري لا يدري عن ماذا تكون الأمور وماذا تقول إليه وماذا يقول إليه أمره هو فيفوض أمره إلى الله اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي إذا علمت الوفاة خيرا لي ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت فإما محسن فلعله أن يزداد وإما مسير فلعله أن يستعتب يعني يطلب من الله أن يعفو عنه وأن يرضى عنه فلا يتمنى الموت ولكن يفوض أمره إلى الله عز وجل إن كانت الحياة خيرا له زيادة في الإيمان وقوة في الطاعة والعبادة أن يحييه ويفسح في أجله ويمد في عمره وإن كانت شرًا شرًا وضرر عليه وهلاكا في دينه فسادا في إيمانه ووقوعا في الفتن فيسأل الله أن يقبضه غير مفتون غير مبدل ولا مغير فيفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وهذا في ان العبد لا يعلم في ان العبد لا يعلم فانك تعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب في ان العبد لا يعلم ولا يدري ماذا يكون اليه او يكون اليه امره ولهذا في دعاء الاستخاره في التوسل الى الله عز وجل بنحو هذا بنحو الله من يستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم لأن العبد لا يعلم ولا يدري إلى ماذا تقول الأمور فيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهذا فيه أن من أعظم العبادات عبادة التوكل على الله وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى وإعلان العبد براءته وعجزه وبرأته من الحول والقوة وعجزه وضعفه وعدم درايته بالعواقب قال وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة أي أسألك يا الله أنا كون من أهل خشيتك والخوف منك والمراقبة لك في سري وعلانيتي في غيبي وسهادتي في حال كوني مع الناس وبينهم أو حال كوني مستخفيا عن الناس وعن أنظارهم لأن كثيرا من لأن كثيرا من الناس يرى من نفسه أنه يفعل أمورا هي من الخشية يفعلها بحضرة الناس وإذا خل بينه وبين نفسه انتهى حرمات الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم الذي يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا فالعبد إذا استحضر علم الله سبحانه وتعالى به والطلاع عليه وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يعينه ذلك على تحقيق الخشية خشية الله في الغيب والشهادة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار والذين يخشون الله سبحانه وتعالى بالغيب هم أولياؤه وأصفياؤه من عباده ولهم الدرجات العلا عند الله سبحانه وتعالى لأن خشية الله سبحانه وتعالى بإمكانه الغيب هي التي تثمر إقامة النفس على طاعة الله ولزومها عبادته جل في علاه كما يحب من عباده قال وأسألك خشفتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا أي أن أقول الحق وأتكلم بالعدل فلا أظلم في الغضب والرضا أما قول المرء للحق في الرضا ففي حال رضا فهذا هو الغالب لكن أن يقول الحق حال غضبه واشتداد غضبه فهذا عزيز في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وأعانى وإلا فإن, كثير فإن كثيرا من الناس حال الغضب تملكه نفسه ولا يملكها وتسيطر عليه ولا يسيطر عليها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي نعم يملك نفسه عند الغضب يملك نفسه بينما كثير من الناس نفسه تسيطر عليه فلا يعدل ويظلم ويبغي ويقع منها العدوان وما لا يحسن منها القول والفعل فكلمة الحق في الغضب قليلة في الناس إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى وفي هذه الدعوة العظيمة المبارك يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه كلمة الحق أن يوفقه لكلمة الحق في حال غضبي وفي حال غضه في حال غضبه وحال رضاه قال والقصد في الفقر والغنى والقصد في الفقر والغنى القصد هو التوسط القصد هو التوسط والاعتدال كما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هذا هو القصد القصد التوسط بين الإسراف والتقطير لا, لا يسرف ولا يقتر سواء كان في حال الغنى ولا أيضا في حال الفقر بل يكونوا متوسطا معتدلا في أمور المال والإنفاق صرف الأموال بين الإصراف والتقتير والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي وسط وسط القوام هو الوسط القوام هو القصد الذي جاء في هذا الحديث قال و... والقصد في الفقر والغنان ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مذرة ولا فتنة مضلة الشوق إلى لقاء الله هو أطيب شيء في هذه الدنيا اطيب شيء في هذه الدنيا ان يقوم في قلب العبد شوق عظيم إلى لقاء الله أن يكون مشتاقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وهذا الشوق العظيم الذي يقوم في قلب العبد للقاء الله سبحانه وتعالى هو الذي يحث العبد لمعالي الامور ومحاسن الأعمال وطيب الخصال وما ترتفع به درجاته عند الله سبحانه وتعالى لأن الشوق إلى لقاء الله الذي هو أطيب شيء في هذه الدنيا هي يعين العبد على إسلاح عمله إسلاح عمله وحسن لمن اشتاق قلبه إلى لقاءه وحسن التزود في هذه الحياة وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك فجمع في هذه الجملة بين أطيب ما في الدنيا والشوق إلى نقاء الله وأطيب ما في الآخرة هو لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى والثانية ثمرت الأولى الثانية ثمرت الأولى فمن أكرمه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بالشوق إلى إلى إلى لقاء الله عز وجل من أكرمه الله في هذه الحياة الدنيا بالشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى أثمر ذلك جهادا للنفس ومجاهدة لها على ما ينال به المطلب الآخر الذي في الآخرة وولدت النظر إلى وجهه الكريم جل في عناه قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سوء لنا وإن الله لمع المحسنين قال ولدت النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك اللهم إني أسألك القصد في الفقر والقناء والشوق إلى لقائك ولدت النظر في بعضها جاء مقدما فالشوق إلى لقاء الله هو أطيب ما في هذه الدنيا ولذة النظر إلى وجه الله الكريم هو أطيب ما في الآخرة ومر معنا الحديث حديث صهيب قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تدخن الجنة ألم تنجن من النار ألم تبيض وجوهنا قال فيكشف الحجاب ثم اعطوا شيئا احب اليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى النظر الى الله سبحانه وتعالى يفيد هذا الحديث ان مما ينبغي ان يكون المرء متصفا به في هذه الحياة الدنيا أن يكون مستاقاً, مستاقا إلى النظر إلى الله أن يكون مستاقا إلى النظر إلى الله طامعا في ذلك راغبا لأن هذا من أعظم المنى وأجل المنى وعظمها وأكرم العطايا وأجلها وأعظم الشرف وارفعه أن يفوز العبد في دار الكرامة برؤية الرب العظيم سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم جل في علاه قوله في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العبد في هذه الدعوة يسأل الله عز وجل أن يكون طلبه للقاء الله والشرف بالفوز بالنظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى عن محبه صادقة ورغبة عظيمة لا للفرار من أمور لا, لا, لا للفرار من أمور وإنما رغبة في ذلك وشوقا خالصا لذلك وتحصيله ونيذة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا وعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ولهذا الموت الذي من ورائه نيل المؤمنين لهذا الشرف الذي رؤيه الله سبحانه وتعالى يكون موتا من غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة مثل ما قال في الحديث لا, لا يتمنى لنا الموت لضر مس لا يتمنى لنا أحدك الموت لضر مس فلا يكون لضر لضراء وإنما شوقا خالصا شوقا خالصا رابة صادقة تملأ القلب لينال هذا الشرف الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة أي شوق خالص ورغبة خالصة في نيل هذا الأمر العظيم قال اللهم زيننا بزينة, بزينة الإيمان وهذا فيه أن الإيمان أتم الزينة وأجملها وأكملها ومن عدم الإيمان لا يزينه شيء من الثياب ولا الملابس فإنه عديم الزينة وفاقدها فإن زينة المرأة الحقيقية هي الإيمان هي الإيمان وجماله هو التقوى تقوى الله عز وجل ولباس التقوى ذلك خير وفيه أن هذه الزينة إنما تنال بمن الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في سورة الحجرات ولكن الله حبَّب إليكم الإيمان وزيَّنه في قلوبكم وكرَّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان وفيها قال يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ وقال وَلَوْ لَا الله اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهِ يُزَكِّي مَنْ يشاء ففيه أن العبد لا ينال شيئاً من الإيمان وزينته إلا إذا من الله عليه به وتفضل فوالمان وحده سبحانه وتعالى زيننا بزينة الإيمان بزينة الإيمان وفيه أن المرء ينبغي أن يفرح بالإيمان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لأنه من المعهود أن الأشياء الجميلة الحسنة الطيبة إذا ظفر العب بشيء منها فرح فرحا عظيما وأزين الأشياء وأطيبها وأبها وأحسنها الإيمان فأجمل الزينة وفيه أن العبد ينبغي أن يتهيأ أن يتعاهد إيمانه حفظا ورعاية أشد من تعاهده لأي أمر من أمور الدنيا وزينتها فإن الدنيا زين للناس في أشياء كثيرة لكن لا أزين من الإيمان ولا أعظم منه ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء أعقبها بما يتعلق بزينة الإيمان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة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 وأزواج مطهرة ولضوان من الله والله بصير بالعباد فلما ذكر هذه الزينة أعقب ذلك بقوله قل أونبئكم بخير من ذلك أي تقوى الله وما يترتب عليها من ثمار وآثار في الدنيا والآخرة وهي أكمل الزينة وأعظم اللباس ولباس التقوى ذلك خير قال الله ازيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين واجعلنا هداة أي في أنفسنا هداة أي لغيرنا مهتدين أي في أنفسنا اجعلنا هداة أي لغيرنا ومهتدين أي في أنفسنا وهذا من أعظم الدعاء وأنفعه وأجمعه للخير أن يكون العبد صالحا في نفسه مجتهدا في إصلاح مجتمعهم وإصلاح الناس ودللتهم على الخير قد قال الله سبحانه وتعالى في السورة الوجيزة البليغة العظيمة سورة العصر والعصر ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر نكتفي بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خير